عمليات ممصوري دي أوكار والمهيبتي حسن حسن ظلمي حسن حسن ظلمي روال ربو تدنق قهر دلشة ظلمي حسن حسن ظلمي حسن حسن ظلمي عمليات منصر دي اوكاروان مهيبتي حسن حسن زلمي حسن حسن زلمي روان ون بوث دنگ قاهر دن شزلمي حسن حسن, حسن زلمي حسن حسن زلمي خبل زن قربان rawanti gam gam hamdas peh stor e jahati us amaliyat mu mansuri de auqar wal mahibati hasan zalmi hänen hänen hänen hänen hänen hänen hänen hänen hänen hänen hänen hänen hänen hänen hänen hänen Nasra Nasr Khuda ya ilahi nasratuna tu ilahi عمليات منصر دي اوكاروان مهيبتي حسن حسن ظلمي حسن حسن ظلمي روان ران بوت دنگ قاهر دل حسن حسن ظلمي حسن حسن ظلمي One turn when stand there, Allah Olami muyu bachita abdali Bachita abdali Amaliyat muumansuri di aukarwan muhaibati Hasil hasil zalmi Hasil hasil zalmi Rawalambu tadaangi qahri zalmi Haisin, haisin, zahin, zahin, zahin, zahin, zahin Mala matemukla As the Azadi, as the Azadi صورتي ده او كان روان حس الظلمي حاسس حس الظلمي روان ونط طنگ قاهر دله شزلمي حاسس حس الظلمي حاسس حس Maidan ki taasyaanai, waalaur bachit afwaani, bachit afwaani. Amaliyat mu mansuri di aukaruwaal muhaibati. Hasid, hasid, zanmi, hasid, hasid, zanmi. روان نمط دنگ قهر دل شزلمی حسن حسن زلمی حسن حسن زلمی ریکاردو اثمان يا فمنصوري دي او كان وان حسن حسن زلمی حسن حسن زلمی روان رمضوت دنگ قهر حسن, حسن, حسن, حسن